ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء عذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنُضُر أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِمِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَضْرِ مَا دَرَجُونَ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 إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 قيل لها دخل الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ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 ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل, الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم, ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين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 فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عُضَلَّتِهِمْ إِلَّا تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 ويوم نَحْشُرُ من كل أُمَّةٍ فوجا ممن يكذب بِآيَاتِنَا فهم يوزعون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 وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اثقل كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من